بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عاد